هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مُخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَرَا سَآتِيكُم سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ وَآتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم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 فَلَمَّا رأيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا فَلَمَّا فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين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 قالت نملة يا ايها النمل دخول مساكنكم لا يحطم انكم سليمان لا يحطم انكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكاً مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي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 لا اعذبنه عذابا شديدا لولا اذبحنه اولياتي اني بسلطان مبين فما غير بعيد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 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وَيَعْلَمُ ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سَنُنذِرُ أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوِنِّيَ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْنُوا عَلَيَّ وَاتُونِي مُسْلِمِينَ قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو شديد ولمر إليك فانظري فانظري ماذا تامرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوه أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بَهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٍ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُؤْمِنُ الدُّنَنِي بِمَا لَن فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ بَلااتُم بِهَدَةِكُم تَفَْحون إِجعلَهِم فَلَناتًا نَّهُم بجنُودِ اللاقِ بَلَلَهُم بِهَا وَلَ نُخرجََّهُم وَل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 مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا نَّعْبُدُ اللَّهَ أَنَعْبُدَ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا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 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنَبِيتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مُهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ فإنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فَأَ جَينَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّمْ رَأتَهُ قَّرناهَا مِنَ الغَابِرين وَأَمْطرَرنَا عَلَيهِمَّ قَرَ فَسَ أَمَ قَرُ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير لما تشركون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 ايلَاهُم مَعَ الله بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أهلاهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إِذَا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض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 تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أهلاهم مع الله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 بَلِ الدَّارُكَ الْأَمْهُمْ فِي لَاحِرَة بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبًا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 وَماَا مِنْ غَائِبَةٍ فيِي السَّماءِ وَلَغْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبين إِن هذا القُرآنَ يَقُصُّ عَابَنين إِسرَ إِلَ أَثَرَ الذيهُم فيِيه يَخْتَلِفُوت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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء هذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمني عن ضلالتهم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 إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون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 وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنَا تَوهٌ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ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 وَأُمِرْتُ أَنَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَتْنُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ